Na Na Na zile fawait, na ahtam, ambazo na hadithi Hadithi hii hii la kwanza imebeba Mambo matatu ನ ಜೀಫ ಇಹಕ ಅಂಬುಗಮಾ ನಡಿ ಪುಲಪಿ ಹಿ ಇಮೆ ಬೇಬ ಮಾವು ಮಥಾಥ ಮುಹಿಮು ಹಿ ಹಿಮಾ ಯಾ ನೇಮಾಲ್ ಮೊತ್ತೆ ನಾ ರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ ಇ ಮೇಬ ಮಾುಲಿ ಮಾರ್ಥು ಮುಹಿಮು ನ kwa makini ತು la kwanza Na hukumu ya kwanza ಸೋಮಲೀಫು anafurahiya kauba hii ndio mtume عليه الصلاه والسلام Allah raba lana mathalan hissiya tukakutipia mfano mahsusi yule baba ambaye aliyekuwa ile anga ya wake akampoteza na jambo ambalo tafaa kulizingatia hapa kabla hatujenda katika somo la pili ni kwa hadha alladhi waat min ghurahilka hadha alladhi waat minhu rahilata ಹುಟ್ಟ ಇ ಗಮ್ಯಾ ಗಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಮೋ ಅಲಿಂಬ ಹುಬ್ ಅನಿತ್ತೆ ನಿಮಾ ಕೋಲು ಗಮಿ kami ayula na chakula ana kinywaji ana matumizi yake falau lahat lakana muarradan lilmawt atakou yubana anakaribia kufa ndio maana akaenda chini ya mti akalala anasubiri kufa kwa hiyo farahia inatokamana na kwamba huwa muhtajil hadhihi rahila allah subhanahu wa ta'ala fil muqabil ashadu farahan ما عدم حاجته الى توبه عبده الله سبحانه وتعالى الفرحه kubwa zaidi kuliko hii pamoja na kwamba yeye hana haja na toba ya mjawa yake yule bwana alikuwa na faraha kubwa kwa sababu yeye anahitaji amonteia yule ngamia ndiye sababu yule ngamia ya yeye kubaki hai kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala lakini Allah subhanahu wa taala ashadu faraha min ghalik مع عدم حاجته إلى توبة عبته ومعصر الله سبحانه وتعالى أنا أجل توبة من جواكه هل الله عز وجل يحتاج إلى هذه التوبة؟ لا يحتاج ويزمع هنا أجل هذه التوبة ونحن نعطيك وصير لكن معاصر الله سبحانه وتعالى قم الغام بي أنا ويخائي من جي ثم لا يتوب هل الله عز وجل بحاجة إلى توبة؟ لا لا يحتاج الى توبته بسبب التقوى والطاعه ويلي ان ايت هيزيدش المولى سبحانه وتعالى شيئا لمعصيه العاصي ذا ينقص من من الله عز وجل شيئا جمانيmekuja katika hadithi hodi si nabi kama alayhi salatu wasalam amesema qala allah azza wajalla ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كان على افقى قلب رجل واحد منكم ماذا ادى ذلك في ملك شيءا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء كلمه من زيم ولا دام ولا مدين وقت وان قالوا ولم يحي من يزوم سبحانه وتعالى لكم موغفا هله لنزيد شيء اولا هل يongezi في كفر الله سبحانه وتعالى شيئا في كتشوت نكره في سياق النفي ما زاد ذلك في ملك شيئ كتشوت هل يongeزي في كفر الله سبحانه وتعالى لا لو ما دموا من المجنيو اوت منذ ادم عليه السلام الى اخر البشر منذ ابليس الى اخر الجن عصوا الله عز وجل ما نقص ذلك من ملك شيئ hiya hi dawali mpunguzie mwezungu subhanahu wa ta'ala kitotote wewe utubie usitubie mwezungu hana haja hata ubaya wala hamzidishii kitotote wala himpunguzii lakinnallaha azza wa jalla ma'a dhalik ashad farahan kama qala allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa furaha hili ni fomula kwanza somo la pili yustafad min hadha alhadith anna alinsan لا يؤاخذ بما يتكلم به من غير قصد ليسوا نبي ما لا عاذك لي ما ذنب ولا هاذك لي مكوس بما يتكلم به فلا مننن وهو يذمذ من غير قصد اkiwa ها قصدك لمنه ما وجب الدلاله هي دليل إي حديث من دليل من هذا هذا الحديث دليل على ان الانسان La yuakadu bima yatakallamu bihi min ghayri asat Na madamu handikiii maquosa wa la madambi Yamanenu ala oyazugumza iwapo haku ya kusulia Hayandik Wala na madamu hayandikwi Mana keli kwamba chukmu ya kefiya haipichi Kwa sababu ku na madamu mengina ambayo yazugumza Yana beba chukmu Kwa hivyo hile chukmu haipichi Na madamu mengina wa yazugumza Yana beba madambi Yana madambi hayandikwi kwa sababu na sema na zuwali hapa mwanamume alikata neno tujebe kufukra kwa sababu yeye alizungumza alitamka maneno ambayo ya lampelekea kuingia katika kufafili moja kwa moja pale aliposema allahumma anta habbi wa ana rabuka katakuwa ya msika yeye alipana kwa sababu ya furaha nyingi iliyomvama mpaka akasahau ya maneno yanayotoka katika kingo chake akasema ewe mola wewe ni mjawa wangu mimi ni mola wako هذه الكلمه لو قصدها هاي ما تمشي اللي هو يسمي هو بانه لو انغاليا كفليا لكان كفرا انيقوا كفر عشان تو بغت شو الاسلام بالكفر او بالارتداد لكن وي الحكم لو كفر هل كفيتني معنى لانه لم يقصد هذه الكلمه هي قصديه من له هاي قال قصدها مقامه من غير كلمه تشك اللهم ان تربي وانا عبدك lakini yale aliyotoka katika mdomo wake alitoka maneno ya makosa kwa ma, hivyo hadithi hii ni dalili ya kwamba yule anayezungumza maneno ambayo yanatoka katika kinywa chake bila ya kukusudia na ni maneno ya makosa au ya upotofu au maneno ya baka hayana hukumu wala haandikiwi madami hata kama nene lolokafili ukilisema lakini ukitahamaka lime kutoka bila kukusudia aliandikiwi madambi yake ولا حكم ياتي ها يجي يعني ها يجي تفتحكم مثلا من المكان يمكير كشكي في حال يكون زمومزة حالفيني لكو فتكأولي زمومزة اكتوقنا لكراك اكتوقنا لكراك لكما مبيعنا قوان لكنه يمنطوق بلا كوكسولية هل يحصل هذا طلاق لا يحصل هل يحصل هذا طلاق أي سبيل فصلاح كوكسولية طيب lakini wengi na na na katika hadith kama kwa kwa hii wewe wewe ina man haya sasa akisema ನಾನ್ ಸಿಂಗಿ ಸೋದಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇ ಹಿ ಕಂಬೈ ನಾವು ಸೋದಿ ಸೋದಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕೋಣ akijua Kwa kwa Kwa hii ni ni ni ni Ikafika ya Atakuwa atakuwa Na ambayo leo hapa ಕೂಡ ಈ ಕಫಿ ಕಾಯಿರ ಮನಕೆ ಮನ್ ಅದೇ ಉಂಬ ya ajabu na kuna watu ambao tunaishi nao hapa Mombasa siku nyingine zile moja kaniambia mtu mzima aka nipigia simu akawa nishtakia ananiambia mimi tumekosana na mume wangu lakini hivi sasa nimeamua kuashtaki tena kurudi kwake kwa sababu yeye ingawa bado yoni yoniandaa maandamano faa nimwambia nimekuata talaka ngapi sasa? Anasema sasa hivi hii talaka leo niacha juzi ni talaka ya 5 ya ya ambayo ambayo mwenyewe mwenyewe kwa yangu Na hapa Mbele Mbele madaris ಮನೆ ನಾವು ಕೋಲೇ ಕೋಲೇ ಪಕ್ಷ ಮನೆ ನಾಂಬ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಂ ಬಾಯ ಮನೆ ನಾಂಬಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗೀ ಬೇಲಿ ಈ ಮಾತನಾ ಬೇಲಿ ಸೋಲೋ ಬೇಲ್ಯ ದಯಸ್ ಕೊನೆಗೋ Asema ameniwaki ya ibisasa talaka ya Tano Hata mimi nikadani sikusikia vizu Yangnaku asema ya Tano Masakaibiri mimi na mregecho nyuma Nikamuliza ili talaka ya Tato wa ikumbuka ili kwa lini Haka sema koja ya nifikiria Kafikiria Hakanambia kama 2009 Takriba talaka ya Tato Elfumbiri na tisa Ndii kwa lkuhato talaka ya Tato Suali sasa sasa bibi na teme, wa wa wa watte, na tisa, Na mika mika ke, eh, mika saba, mika saba Na miaka Miaka Miaka 7 7 ಹುಮಿ ಒಲಿಪಿ ಶುಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಹಿ ಕಾಬ ಮೇಬ ಒತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಂಬಲ್ುಲಿಂಗ ಜೈ ಇಬ ಹಂಬಲ್ುಲಿಾ ಜೈ ಇಬೋ ಹಂಬಾ ಬಂಬ nifali apo niambia kwamba mume wewe ni mwalimu wa madrasa naambia mane na apwele kwa ataniambia mume wangu mume wangu ni mwalimu wa madrasa telaasimamia madrasa hasa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun n'am hadi nasif tayy shukran ya sheikh alko ha n'am talim ahsanta hili kalima inatoka katika cha biha yake vile ana ಬೇ ಬೀಹಿ ಕಡಿಮ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರೀವೀ ಕುಸಿ ಹರಿ ನಾಟಕ ನಾ ಇಸ್ ಹಾನ್ ಕಿರೀ ಕಿ ಕಿರೋ ಇಸ್ ಹಣ ಅನಾ ಹಾಕಿರೋ ಹಣಿ mabishano ಬಿ tak yule yule bibi akaongoa kwa nyumbani akenda kwa kazi kumshaki kana paka kule kwa kazi akamshaki yule bwana nyumbani anatawili na hivi na hivi yule bwana akamwambia yule bibi niche namba yake ya simu sampana mbaja simu yule bwana akapijua simu ukigeza juu juu akapijua simu yule kijana akapokea ile simu alipopokea ile simu Haka uh, uliza, nani mezangu? Haka ambuwa hii ni yonfisi ya kavi. Haka nika kavi na mimi naizumza na ewe na oui ni kaka. Na hapa kumerepa mashtaka kuhusu ewe. Haka mambiwa ile kavi, sorry my friend, wrong number, mimi ni Omondi. <laughs> mimi ni Joseph Omondi. Haujina <laughs> kama hii. Haka mambiwa ile kavi, haa? ಈ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಮ ನಮ್ಮ ತಾಸಿಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಾವು ಹುಕ್ಮಾರ ಕೆಲಕಾ ಹೋ ಹುಕ್ خرج من الاسلام ابتد او مرتد تفضل ابتد عن الاسلام هناك تجوار من المن له مذي و حكمه ان حكمه مذي اه حكمه يا اخوان مين حكمه مرتد او غير مرتد ها يستتاب يستتاب لا كان مرتد او غير مرتد مرتد حسنا نعم هذا هو الحكم sawa hili hapo haina mambo ya polegarega hukumu ni moja moja kwa moja kwa sababu anakusudia anakusudia kujitoa katika uislamu akasema hasa mimi mshii mwislamu kwa hiyo mpige roho hapo msi mwislamu anajitoa katika uislamu اذا qasad basi lazima tuta sema maradada hatuchukuli ni kisheria wala hali ki wida bihi wa haku kusudia na huyo amekusudia huyo amekusudia sa ila new setup huyo tob moyake kutubia moja kwa moja tauba halisa billahi azza wa jal na azimie kwamba hatorudia tena mambo kama haya ya kotofu wala kulikuwa hakuna haja ya kumwambia tali maneno makubwa kama haya kutoa katika uislamu na Kuna mimi ni ya sahiji, sina nafasi ya kuja Katika huko kotini, eh, Au umambia, Arudi tuja Kwa na, razima, kwa si, lazima lazima Si ಹುಡುಕೋ ಬಾಫುಲಾ ನಮ್ ಲೀಗ ನಫಾ ಸಿ ಕೋಕೋಚಿ ನಿ ಆರೀ ಥೂ ಸೋಲೀಶ್ ಅಂಬ ಅತಾಡಿ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ರೀ Sio kufika ರಮನ ಹಂಗೇ mimi ಮಂವಿ ಹುಬ್ಯಾಂಗು ಅರೂ ni ಸೋಲೀಶನ್ number Jambo la ಕಪಾಸ್ಲಾ في الحديث اثبات لصفه الفرح لله عز وجل حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا دليل يقثبتش صفه الفرح صفه يفراها يا الله سبحانه وتعالى فرح فراها امبالي يليق بعظمته وجلاله سبحانه هو الفراها امبالي ناهبتانا إن na unafungamana na ukubwa na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala la yushbehu faraha al-makhluqi faraha ambayo haifanani na furaha ya wale viumbe viumbe vingine yani wanadamu na viumbe vingine la si furaha kama ya wanadamu lakini hadithi hii inathibitisha sifa ya furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah yafrah kwa Mwenyezi Mungu ana furaha لكن فراها أمبائه يليق بعظمته وجلاله فراها أمبائه لا يشبه فرحا المخلوقين فراها إنا يخدمانا نكوانبتانا نوتكوف نوكبوات الله سبحانه وتعالى حتوجه يقوم بك فراها ولا يشبه فرحا المخلوقين ولا حيثاننا فراها يمن أدامه نبيون به وكأنه ينجلي فراها يمن أدامه يليقه hala kuanza kupiga taswira katika fahamu yako labda au pengine Allah ana furai namna hii la hala kufalana na furai ya manadamu na isa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasit qul huwa allah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hakuwa kitu ambacho tunafalana na yeye allah azza wa jalla wala hakuna kitu ambacho Tunawaenza kwa kifananisha na moja katika sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaahati fi jami'i sifaati. Na hii ndio madhhabu ahli sunna wal jamaa katika sifa zote za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayari ikiona katungekuwa wakati bado huko tungeingia ndani katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufafanua kwa undani zaidi lakini tutaingia furuzi tena katika masuala ya sifa. Потому things like pluggư Wot ich really find out Is this is what other disciples Well what It looks like Then these people tell us what it looks like So other persons is like This people tell us what was called The hope of God Where did Y akuan Reserve a script on the 이왹 And I give the law of the psalm Al Gustaf Despite saying that Imam Nmawi وعن ابي ما موسى عبد الله ابن قيس الاشعرى وبعوهه الجد كان ابي موسى الاشعرى لكن جده كان ابي ابي عبد الله بسم الله كان عبد الله ابن قيس عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب موسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الليل حتى تقلع الشمس من مغربها يلو حديث ينه يلو حديث ينه ما لا يأكل مش كان على حديث يتالى حديث يابو غرير إنه كو جنبير ما لا يأكل يموت فبالتظمون في حديث ينه كما تا مزيكو تنماليزنا حديث الخامس بسبب ما انا نمود يوتي حديث 4 الى 5 ابو هريره تواتر حديث ابو موسى الاشعريه عن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعريه رضي الله عنه قال اسمع كما عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار والله عز وجل يتوبك انا اوجوع منك هوك Ili yule aliefanya makosa mchana atubia mchana. Wa yapsitu yedahu bin nahar na anawukunjua mkono wake mchana. Liatuba masiku leili. Ili yule aliefanya makosa mchana atubia mchana. Jambu hilo linaindelea. Kina siku. Kina usiku na kila mchana. Kina usiku na kila mchana. Allah azawajal anaindelea kufanya jambu hilo. Hatta lil ghaya. Mpaka Mpaka wakati gyan Ana sema mtume alayhi salatu wa salam Hatta tatru'a shamsu Min maghribi ha Mpaka juwa Li chomoze kutoka konya Sehemu ya maghribi Niko wakati huwa Allah azawajal Atasimama kufanya kazi Rawahu muslik Imam al-Nawawi anasema Rawahu muslik Hadithi ya mentokea imam muslik na bila shaka kama tulivyoelezea darasa zaliyo kwamba hadithi hizi Imam Muslim zote amezipokea katika kitabu Tauba ndani ya sahih Muslim yake amezipokea hadithi hizi katika kitabu Tauba sanadi ya hadithi hii anasema Imam Muslim kune chini ya kitabu Tauba anasema hadathana Muhammad ibn al-Musannah qala hadathana Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Shu'bah an Amr ibn Murrah قال سمعت ربه ابيده يحدث عنها ابي موسى هي اللي اسناد امام مسلم في حديثه ده متى عليه الصلاه والسلام ما يريد انا ما ياتي انا اسمع امام مسلم رحمه الله تعالى عليه انا اسمع حدثنا محمد ابن المثنى محمد ابن المثنى هو اللي شيخ ومسلم قال حدثنا محمد ابن يعقوب قال حدثنا شعبه عن عمرو عمر بن مرة بين يا شعبه عمرو بن مرة نعلم انا اعلم عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة انا كما سمى سمعت ابو عبيده ابو عبيده انا سمع حدثنا ابو موسى بما انا سمعت سمعت ابو عبيده يحدث عن ابي موسى الاشعريه رجال الاسناد محمد بن المصلى ومحمد بن المصلى الامام الحافه العنزي رحمه الله تعالى الامام الحافظ درجه yake درجه yake ني الامام الحافي محمد بن مصلنا العنزي شيخ الامام مسلم معلم وك امام مسلم محمد بن جعفر نقار وقران متقن في القراءه عرف الحافظ المجود الحافظ المجود محمد بن جعفر ابو عبد الله الهذلي ابو عبد الله الغديري محمد بن جعفر ابو قتاده حديثي قالوا شعبة ما شعبة جلاله بن شعبة ابن الحجاج ابن الود شعبة ابن الحجاج ابن الود دعوه يا حديث الامام حافه حامل المؤمنين في الحديث ابو بسام الاسدي ابو بسام كنيته ابو بسام قبيله لك الاسدي ابن الاشربا شعبه ابن الحجاج ابن الوقت الامام الحافظ امير المؤمنين في الحديث ابو بسام الازدي شعبه امر بذكر حديثه فتوك عبد الله بنمره عفوا عمرو بنمره عمرو بنمره برجياته من الامام الحافظ عمرو بنمره ابو عبد الله المرادي ابو عبد الله المراضي يولا محمد بن جعفر ني أبو عبد الله الوذن هو ني أبو عبد الله المراضي نا شعبة أميتوا حديثهي تصمعتوا كتغطاء أبو عبيدة أبو عبيدة لن قتو عبد الله بن مسعود قتو عبد الله بن مسعود بنا لكني أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود الكوفي حالفة Mwisho kabisa ni Abu Musa al-Ashari na ndio Musa al-Ashari tukishakosha kumweleza tarjama yake na saira yake katika hadithi za nyuma hakuna haja tena ya kurudia maneno hayo Hiyo isnad al-hadith nafikiri kwa faida ya wale wanaokuru wamekosha kunukuru maneno haya hebu isome isnad kwa kwa haraka Ahmad tuangalie kama umeipata vizuri hiyo isnad hebu some ninasemaje hadathala Saliapa karibu kidogo هل أخو أنه سوتيار أرفع سوتيار لا لا أنا أحمد المرّة سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى حسن بارك الله فيه حديثه يمتوني عليه الصلاة والسلام كم يكون شكو يفصيلي كوى لغة السوائيل لانياته إما بيبا مامو ما تاته أو حكم تاته لانياته حكم يقوى التوبة التوبة لا يختص بوقت معلوم. فإن اللَّهَ تَعَالَى حقيقة يا الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಬು ಹೈ ಹೈ ನೋಪಿ ನಾವು wakati wote wa mchana au wakati wote wa usiku Allah subhanahu wa ta'ala anekubali tauba ya gwala haina wakati maalum hii ni hukumu ya kwanza na ni somo la kwanza tunalouambatanana au nalokutamana na hadithi hii Mtume عليه الصلاه والسلام anatumbia wa ikhwan kwamba tauba haina wakati maalum ya Allah subhanahu wa ta'ala kulikubali kwa hivyo usijawa kusema mimi nitangoja wakati fulani nitangoja usiku fulani siku ya jumaa au nalangoja kwa siku ya alhamisi usiku usifu او او من من لا هذا كلام اي عليه والسلام واضحا جليا يقوم ليس له وقت معين عند الله عز وجل الله عز وجل وجل يقبل عبده في أي ساعة من الليل أو من النهار ಇ توب ಹಂತೆ الله ممكن اقطعك يا قطبيه توكل على الله اعوذ به في اي وقت لماذا يضبط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويضبط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فقط لكرم وجود وفضل من الله عز وجل فضلا لكرم لا وتكف لا نكرمه الله سبحانه وتعالى اكتب في اي وقت تريد ان تقول الى الله عز وجل تقبل الله عز وجل هو كريم لا اله الا هو كريم تقول اي كفلا زهيد يا قابل هي اقول برنامجك سوف تساعدي ان يجيئك وقت معلوم اقوم اذا تتوقعون انا مسائس تبقى صحيح سا فلان يجي سا فلان يجي يصيم ساع فلاني يسيئ لي قلبي و ساع فلاني يمسك. بيته انا يمسك في شذاه. ولكن الله عز وجل في اي وقت. من الليل او من النهار. تتوجه الى الله عز وجل. بفضل الله عز وجل وجوده وقربه. اللهم اننا نحملك على هذا الجود وهذا القرب. يا رب العالمين الجملة الثانية نلخص بها الحديث دي الحديث دليل على ان التربه من الخلق ينتجي في وقت المحيه في حديث النبي دليل يطلب توبه انه يتطمانا لوجه ينمدزيك وقت معلوم امر الله سبحانه وتعالى انه هو مش وقت ضروري الحديث دليل على ان التوبه من الخلق كما توبه انه يتطمانا لوجه فإن كنا سيما من الخلق والسبابه كنا الميقات نجينة أما يتاجمكم عليه الصلاة والسلام مش هو توبة لكن سيوا من الخلق سيوا من جميع الخلق لا هيني ميقات يكينا من جاء إلا قلت كنت حديثي يا ستة لكن هي حديثي الحديثي أتانا إننا بإميشها مش هو توبة ووتوته مش هو توبة ووتوته وقت معين أمرطنا الله سبحانه وتعالى وذلك حين تطلع الشمس من مغربها الوقت هو انهي اوقات ambayo jua litachomoza kutoka sehemu ya magharibi kawaida jua linatoka sehemu ya mashariki east tunampa asubuhi jua linatoka huko tunaliona linakwenda juu kila siku lakini siku hiyo ya kiyama kwa sababu jua kutamooza kutoka kwenye sehemu ya magharibi ni miongoni maalamatu alqiyama alkubra ni miongoni maalamatu za qiyama zile alama kubwa kuna alama ndogo na alama kubwa alama kubwa wanazungunza na nasema alama kubwa ya kwanza nituluu shams min almaghrib baada wanazungunza na nasema maneno haya ya kwanza kabisa nituluu shams min almaghrib jua litotoka kuanzia upande wa magharibi qiyama iko tayari nitakomoza upande wa mashariki nitakapokomoza upande wa mashariki Allah subhanahu wa ta'ala atalifa amri aniambia nirudi kule nilikotoka kwa hivyo jua nitarudi kule nilikotoka nitachomoza upande wa magharibi axian itakuwa ni opposite wakati huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama katika Quran kama katika surah al-an'am la yanfa'u nafsa al-iman wa lam takun amanat من قبله او كسبت في ايمانها خيرا ولزمني وانا اسمع في هذا الوقت سيكويو جو اللي متش موزا من المغرب لا ينفع ايمان الكافر كما لا تنفع توبه الكافر ايمان يولي كافر سيكويو كيامني هايفايت كش Na tawba ya na ya wakati huo, hakuna Musho, ndio wa tawba. Kwa wote. Kwa sababu, sheria ನ ತಗನೆ ಈ ಕಿಫಿಕ್ ವಾಕ್ಯ ಹು ಹು ನಾ ಮುಲಾಸಿ ಹೋಗ್ಬೂ ಹುಡು ಮು ತೊಗೊಬಿ ಶರಿಯ ನದಿ ನೈಕೆ wakati ಓಟ್ na zile kuna nyakati tatu ambazo ukifika ndani yake nyakati hizo au zikitokea hakuna kukubaliwa kwa toba wakati wa kwanza ni huo ambao tumeutaja hayaina طلوع الشمس من المغرب wakati huwa litafomoza kutoka upande wa magharibi wale watakao kuwa hai wakati huo wakitubia hawana tafauba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la kukubaliwa toba zao kuli wakati wa kwanza wakati wa pili عند نزول عذاب استئصال ال focusesعفة. عند نزول عذاب استئصال الروح للESثة إخسروا عذاب وأن جميل UnГwehr fast عذاب هذه يخلطوا وقاله أخيرا يمكن وorse الالساء الطلبة عذاب من نزول لك شجرة وكان أم LUH تتبحن الله فقط عذاب يكächل في optimized وعليم الحak diesen مليلك بالوحظ وخصوى الله العزة ليصبحها وقتئذو وقت وشايونا الى هذاك وقتها قطبياء ما كنا ساوم مدني يقول الله عز وجل فلما راوا باسه قالوا آمنا بالله وحده وكفنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسه منى وقتوه هيفايت ಮನಿ ಹೈತೇನಾ Diyu ya umma, mzima. Kama bila watamuti, Kama waluti, Kama kama kama watu watu watu Watu Watu wa wa aad, kama kishuka, watu wa wa Na wengineo Kile kimondo kimondo cha cha moto kinakuja Au cha kinakuja, Au nyingine kama hiyo ಕಮ್ಮಗು ಸಮಿಶು ಕಾಚು ಸೋ ನೋಡ ಕಿಮೊ ಚಮೋ ಹಾ ಕಿಮೊ ಸೀನ ಹಾ ಹೌ ಆಗಾ ತಮ್ಮ tena ತೇನೋ وكاتب تاتو المشب هناك قد تك الحديث والسفة أكيدا جمتما عليه الصلاة والسلام عند الغرغرة عند الغرغرة نغرغرة نوكاك روضو ممي فيكا كن يكهور سكرات الموت وكفيكا كن وكاتو سكرات الموت أكونا فينا طوب هذا كتبية توبة أي فاته وهي تكو جمتما عليه الصلاة والسلام تكيصوم حديثياته صلى الله على ربي وسلامه عليه فلنذكر هذا الحديث فالمجابهه الثانيه يا اخوان نيبوا وقت تفضلوا الحديث هي ان الله عز وجل وقت لهذه التوبه وقتا معينا اني وكاء التوبه هي وقت معلوم قطره وجهاتكم ووت. فالمسي وانadamu سوت مشو توبه ينت عند طلوع الشمس من المغرب كل منادم واحد مشو توبه ياه عند سكرات الموت ila mwanadamu mmoja toba yake mwisho wake ni pale anapofariki roho ikiwa inatoka ida balaghati al-hulqu wa antum hina idh tanthurun wa qatu huwa la tanfa at-tauba na wanadamu wote mwisho wao ni aina tuluu shams hina al-maghribi fundisho la tatu na mwisho dalifungamana na hadithi hii ya nkhwa baina ya hadithi wa abu mu'tas al-ash'ari هذا الحديث دليل على إثبات صفة اليدي لله عز و جل من دليل يكثبتش صفة ومكورنه و الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه عز و جل ألي يتقوك أنا مكورنه حليفهي من مجاوبي هذه دليل زينه كثبتش صفة ومكورنه و الله عز و جل kama ambavyo katika hadithi iliyopita ni hadithi au ni dalil ila utubitation sifa za furaha kwa Allah azza wa jalla furaha ambayo yalifu bi'azamatihi wa jalali na huwa vile vile ni mporo ambao talifu bi'azamatihi wa jalali subhanahu wa ta'ala hii sifa athabatha Allah azza wa jalla bi nafsi sifa hii mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yeye mwenyewe ameithibitisha sifa hii kwa nafsi yake na mtume wake alaye salatu wassalam asbataha li rabbi ameithibitisha sifa hii juu ya mwona wake fi sunnati katika sunnah kwa hivyo Allah azza wa jalla yeye mwenyewe ameithibitisha sifa hii juu ya nafsi yake katika kitabu chake katquran na mtume wake alaye salatu wassalam ambaye ni a'lamu الخلق لربه ام يثبتيش هذه الصفه هي جويا مولا وقدره كتابه منهم المدللين في القران بعض الله عز وجل يي هو mwenyewe amithbutisha sifa hii juu ya nafsi yake haya ziko nyingi miongoni maayaizi Allah عز وجل akasema waqala lil yahud ya allah maghula غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إنه إثبات يقول الله عز وجل أنا في بيتي شاء كما أنا ميكون ميلي أنا سيما بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء من نرى الله عز وجل أنا يزمون قروني laqaw ya batlisha manama ya bahudi alayhiminallahi ma yastahiqqun qali walikum qasaa Allahu azza wa jalla adaqna ishma wa qocona kwamba munyezimu gob subhanahu wa ta'ala yakufka lilbahidi wa qalat alyahud yadullahi maghluba ಪತಲೀಷಾ ಹಯ ಮನನೆ ಕಮ ಯಹೂದಿ ಕಮ ಅಲ್ಮೂಜಿಸು ಕುಸುಬಹಾ ವಾತಾಅಲ ಮಾವಾ ಕೊನವಾಕ್ಯಾ ಅಮ ಉಕುಂಚ ಕುಮಾಲೀಷಾ ಕಮ ನಬಖಿ ಅತೋಯ್ ಯಜನುಸ್ ಫ್ಯಾದ الحق سبحانه وتعالى انا بقليش بالنيويه وكسم بل اداء المقصود ثاني كيف يشاء سهله بعد العباده ಇಂಗೋ ನಿ ಅಂಬನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳ ಬ್ರಿಟಿಷ ಸಿಫಲಿಕೋನು ಇಲ್ ನಾ ಸಿಕ್ಕೂ ನಿಗಾನ್ ಕೂಗಿ ಆಯ ನಿ ಸುಫಾ ಹಕ್ಕು ಜಾ ಪೇಮ ಕಾಲ್ವ ಇಬ್ಬರಿ ಸು ಮಾನ ಅನ್ ತಸ್ ಇಮಾ ಫಲತು ಬಿ أستكبرت أم كنت من الآلي من نهاية الأنبياء الإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قوم بكتب آلهي بلي بلي أول سبحانه وتعالى أنا في بتيشة واز واز أن له صفة اليد فما نصف لك نصفة يقوى أن نكون اليد الذي تليق بأعظمته وجلاله سبحانه وتعالى ليس كيدي المخلوقين سيكا ما مكونو بي والأدامو mikono ambayo wanafungamana Na utakaso Allah Allah subhanahu wa Aya ni katika surati ಅವು ನಿಕೊ ಯಾವುದ ನಿ ಅಂಬಾಯು ವೈ ನಂಬ ನಗಮಾ ನೌತುಕೂ ನೌಕೆ ನ ಉತ್ ಅವು ಸು ನು ಒಲ್ ಅನೂರೀಶ್ ಅವಲ ಅಲಹು ನಿಮಿಲ ಇರೇ ಮೊದಲ aidina mikono yetu kama ni ni leo ni tawili inarudi kwa allah azza wa jalla akiwa ndani ya aya hii ana thubutisha anna lahu sifa sifa aliyadi kama yeye vile vile ana sifa ya kuwa adamikono na aya ziko nyingi katika qur'an pengenezo ni surati almulk wa dhawati tbaraka allazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadeer na aya kama hizo kwa hivyo msimamo wa ahlu sunna wal jamaa مسامع اهل السنه والجماعه والسلف الصالح الكرام رضوان الله تعالى عليهم مسامع ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب مسامع من بعدها هؤلاء من الصحابه من التابعين الكرام كنا سعيد بن مسيد لا كنا عطاء ولا غيره لا الطالبين لهم من احسان ولا الذي اوجده بعده جاء قال الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد بن حنبل والامام الشافعي وتهوا مسممواهم مسممواهم ايوا الاخوه انهم يؤمنون بهذه الصفات بهذه الصفات كما تليق بعظمه الله عز وجل وجلاله ونؤمن ان صفات هذه ذكوا لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تاويل ولا تعطيل ولا تكييف بلا يكذف هذه الصفه هذه ولا كذفيه تاويل فرسموا الظن وقد ضل او قد زل اثر ثم قد زل في ضل وقد زل طوى زل زل زلت طوائف في هذا الباب نقل مقامي او مقطوعات اواتاء ambao Wamecheleza wame katika mlangu huko Waka zenda Pawa ikon Fi hada lbabu Kuna makundi ambayo wamecheleza Na kwa sababu ya kuteleza huko Wegini wawo wakangia mpaka katika upotofu Fi hada lbabu Katika mlangu huu ambayo ni babu asifati Babu, mlangu, wa sifa za Allah Subhana huu wa ta'ani Wa minu na katika watu hawa ambayo wamecheleza al-mashkuri ni ni ambao ambao wanategemewa katika katika sana Na na wamezama kubwa ಇ ಅಲ್ ಮಶೋರಿ ನಿಮ ಅಂಬೋ ನಿವ ನಿ ಅಂಬವನಿ ಮಶೂರಿಹೋನ ಅಂಬಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮೇವಿನ ನಾವು ಬೋಬೇ ನವಾಮಲಿ ಕುಕೂ ಹೋನಿಕೆ ಮೌಬು ಲಾಕಿನ ಕೋಸು ಅಪಾಮ ಅಲ್ ಕಮಾಲ್ಯಾ ನಕೊ ಸಭಾ ಅಪಂಬ ಹಿಡಾ ನಿ ಹೌನ್ min ಅ Na kwa sababu wa kwamba inaweza hakuna Allah yeye hawezi au fil fil ಬಾಕಂ ಪಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹಕುನ್ ಅದೇ ಅವು ಜನ್ ಕಂಬ kabisa majina yao ni makubwa kabisa katika elimu mlihom kutoka wanazuoni hawa al-Imam al-Qurtubi al-Mufassir huyo mwanafunzi al-Qurtubi mufassir vile vile ameteleza katika mlango huu wa babu sifa kwa maana ukisoma tafsiri yake katika sehemu nyingi za aya za sifa amezifanyia tawil kwa kufanya tawil ni kuibadilisha ile sifa ya Allah hathawajad ukaitoa kwa maana nyingine ukaiondoa katika yale maana aliyokusudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala منهم كبار علماءنا ها الامام النووي رحمه الله تعالى عليه وعن عنه وعن علماء وعن بقيه العلماء الامام النووي هو علما من اسمه مذموم جدا منون كتابو هذي امام منجوني كبيره جدا لكنه كذلك زل في هذا الباب كما ترى ذاك الكلام ذاك فالامام المازوبي باغي له هؤلاء الذين ولوا ضغوطا كبرا وكبرا كبيرا لكنهم انحرفوا عن منهج السلف الصالح في هذا الباب فتملقوه هو اتبعوا الى نيه مذهب السلف الصالح من الصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين ديما انا وكيف نقول الشرح يا إمام النووي في حديثه وتوالما إنه هاي أمالنا يوقوه ليسا إمام النووي تفت شرح صحيح مسلم كين يا حديثه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مصير النهار حديث أبي موسى الأشعري ماذا قال الإمام النووي أنا سيمة إمام النووي بصق اليد استعارة في قبول التوبة Kukunjuwa mkono Ni istiara na na Ma'ana yake Allah subhanahu wa ta'ala anakubali tawba. Si atipamba, La, anakubali Si La, kitabu kama hivi hivi ಕುಕು ಕೋಡಿ ಹಾಕುರಿ ತುಪ್ಪ ಸಿಲಿ ತೊಬ್ಬ ಹುರಿ ಸೋಮಿಸೋಲಿ شرحه صحيح مسلم لا يدرسه الطالب او لا يقراه الطالب الا عند شيخ موثوق فيه او موثوق في عنده فلقد شاعت كتابه تاع امام النووي يقسمه مجموعه مجموعه بسبب كون ما نله كما هذا انا نسمه استعاره في قبول في قبول التوله لان العرب انا نسمه قصاب العرب اذا رضي احدهم شيئا بسط يده لقبوله Kwa sababu warabu, moja wawo anakuridhia kitu, huwa iwa nyanyu wa mkono waki na mnahi, hili hapatu kukubali kile kitu Tasa nakuta kwamba kwa katika ya merelo, tayari mamunawa ya chaga kuji changanya Hanasema warabu, kawaida yao, anakukua anakubali kitu, huwa ananyanyu wa mkono waki na mnahi, hili hapatu kukubali kile kitu Kwa hivyo ni ishara ya kwamba, hamekubali Tasa anasema warabu, ananyanyu wa mkono, lakini Allah haza wajali haanyanyui mkono تاري هapo ataingia kwa saistirafu na mna mwani rahima allah taala maajalaati fi alilm alkamalillaahi subhanahu wa ta'ala ana sema faquti bi amrin hissi yafhamuna ila mwana yasema ndio mtume alayhi salatu wasalam ikaabidi awtajie mambo ambayo yanafahamika kwa kiakili au yanafahamika kwa hisia ili wapate kuyafahamu huwa majazi nakamko hili imamu nao yasema ni majazi bali hili ni majazi sio mkono wa hakika ni mkono wa majazi sasa yomaliza kabisa maneno haya kwa kubainisha waziwazi msimamo wake anasema li an al yad al jarihah mustahilatu fi haqqi llah hapo ndo kaka anabainisha waziwazi msimamo wake na imani yake juu ya masala haya anasema li an al yad al jarihah ಹೋಮ ಕೋಲು ಯು ಹುನೈದ್ಯಾರೆ ಕೋನು ಯು ನೌ ಪುಸ್ತೈ ನಿಸ್ತಾಹಿ ಪಾಸ್ ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಹೌದ ವಾ ಕಾ ಕಾಪೈನ ವೈರೋ ನಿ ಮನೆ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಸುನ್ನ ಸಲ ಸರೇ بارك الله ونعم الله تعالى عليكم جميعا الامام البغوي الشافعي رحمه الله تعالى akayashihisha maneno yao wa Imam al-Baghawi katika kitabu cha Sharh as-Sunnah akayeleza kwa kirefu na akabainisha ya kwamba hii mikono inayotajwa katika Qur'an ni sifa miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala zote يجب الايمان بها ان تطasa sisi waumini sisi muslim tuamini kwamba sifa hizi za Mwenyezi Mungu ziko kasabye Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu anasema ana mikono zaidi ya aya 2 3 4 5 zaidi ya hayo zaida hizi aya ambazo tumesoma ndani ya Quran zimo ndani ya Quran na zimo katika hadithi ya Mtume عليه الصلاه والسلام fakaifa mumkin kiji bid kuna kanosha au bid kutapinga kwamba Allah hazu jalala mikono وهو قد اثبت هذه الصفه سبحانه لنفسه واثبتها هل هو نبي صلى الله عليه وسلم في سنته فكيف ممكن؟ فهو يعني تاويل اباني مكلف او متكلف فيه ابا أم امام النووي اجكاليفها أم التويل هي كيتنغنيزه هي تاويل اللي يتنغنيزه امام النووي امام النووي بما يقوله من العلماء حس الله عنهم اجمعين الله عز وجل هو سبحانه يرث ان الامام اكبر الشافعي رحمه الله تعالى انسم هذه صفه يجب الايمان بها وانها بسيطه ان لازم تؤمني في هذه القومه ايكم يجب نؤمن ان تؤمني تؤمني ان تؤمنه بسبب الله عز وجل اثبتها لنفسه اما يثبتها من القران لو هي كتلوه في القران وانا هيكتلوه في السنه لا نؤمن بهذه الصفة. ولا نصف هذه الصفة. لا نثبت. كنا صفه لا نصفه تنثبت ش صفه ambayo Allah azza wa jalla yeye mwenyewe amethibitisha juu ya nafsi yake na mtume wake alayhi salatu wassalam amethibitisha اولا ثانيا على فهما ويجب امرارها على ظاهرها لا ان تطسوا ذيلي هذه الصفه تليamini na tuipitise hile ilivyo kwa zahir yani ana sema متجنبا فيها التاويل na kigeuka sheria tawhid ni tawhid tawhid ni kama haya maneno wale wataja mambo na hii ndiyo tawhid tawhid ni kusema mkono mara yake ni kwabuli tauba sio mkono tbaraka alladhi biyadihi almulk maana yake ni kwamba ametukuka yule ambaye katoka falme wake au katoka uwezo wake kuna ufalme kwa hivyo ukaundoa si kwa mkono ukaweka kwa uwezo hii ni tawhid wa hadha ta'wilul baqi kwa sababu ni sifa ambayo Allah azza wajalla mwenyewe amelisifia nafsi yake kwaanasema yakepo imani biha wa imraruma ala zahiriha mutajaniban fiha atawil wa tashbih huna jiepusha na tawil kama haya imamu nawawi na unjiepusha vile vile na tashbih na tamthil kwa kusema ya kwamba hu mkono au kusema kwamba Allah ana mkono maana yake ni kwamba kama mkono huu ndio anakuambia kwamba ni kama mkono huu sasa unasema hakuna faru waambia kwamba Allah hazwa jalil amithibitisha sifa ya mkono na ukithibitisha sifa hiyo maana yake ni kwamba wewe unamfananisha Mwenyezi Mungu na mija au na mwanadamu wapi amesema maneno hayo wao wanasema Imam al-Baqi wa al-Shafi'i rahman Allah Ta'ala anasema hii ndio iman walio msimamamo ambao madha bihi salaf al-umma سمامو الأمة كلهم لهم إلى يوم ديولكم سمامو ambao wamasalala wale faraq al umma as-sahaba kulluhum ajma'in wa ttabi'in lahum biihsan ila yawm al qiyamah walqam simamo walqawangi ka tafwid wa sifah aw yukui sifah halaka ibadilisha ile sifah maana yake farah wa munyezimu furaha wa munyezimu maana yake niradhi zake au mkolo maana yake nihibi na hii ni majaz na hii ni istiaara na hii ni kadhaba hada tawbi داي رز ولا عنده اناسما وهذا ما نما عليه سلف الامه واولماء السنه قد قوها جميعا بالايمان والقبول وتجنبوا فيها عن التاويل والتفسير سلف الامه وقت والامين صفه حسنه تلقوا بالايمان والقبول وكيولز هذه صفه ثابت ان الله عز وجل نعم ثابت ان الله عز وجل تؤمن يي يؤمني kwamba الله عز وجل له يث نعم تؤمن بان الله عز وجل له يث كيف لا ما اقف نيतो munyeziungu ana mpono hapo tufundisha munyeziungu ana mpono vipi kwa hivyo usiingiki katika taklif wala siingika katika potofu وخاصه اني عز من الله ان مكنو vipi jeni tonyo yake ni kama mikono hii na ikiwa na mkono itakuwa iko ikoje ah hile tachilisha shaytan na hii ni dalalali tunakutana na shaytan aw hadha ajalla anasaba kutasuraati al-imran manzamaza qala ala sayafahama alladheena fi qulubihim sayghun fayatabi'una ma ta'aba minhu al-fitna wa-ibtiraa taweel wama ya'lamu mu'awilahu illa إلا الله حبقنا وقف على القول الراجح على القول الراجح حبقنا وقف إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يكي يصفة اليد نزم آمنا به كل من عند ربنا يكي يصفة الوجه ومن يزمق سبحانه وتعالى كل هالك إلا وجهه وtrasma amanna bihi kullu min inda rabbina fikid sifat alfarah trasma amanna bihi kullu min inda rabbina sifat alghadab amanna bihi kullu min inda rabbina wahakan jami' al sifatu namen biha wa yajib imraraha ala zahiriha imraraha ala zahiriha mutajaniban atawil wa tashdid اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فمن تبعهم باحسان باووا من الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته